واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغصر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محدث بدعا <تصفيق> وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام مازلنا مع تفسيري وأيضا الترمذي بلغنا إلى قول الله رفع له قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقفنا عند قوله فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ان اعتدنا تهنما للكافرين نزل منزلا خالدين فيها لا لا يخرجون منها ابدا قال افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادا من دوني اوليا يعني يحسب هؤلاء الكفره الذين قد عبدوا الاصنام من دون الله جل في علا وصرفوا العباده لغير الله جل في علا يحسبون ان اولياء الله سبحانه ان اولياء الله يتخذون من دون الله جل في علا اولياء ان اولياء الله مرتقوا الى هذه المنزله والمسار اولياء لله جل جل في علا الا انهم اتموا التوحيد لله جل في علا والا انهم غاروا على توحيد الله جل في علا كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا أشد حبا لله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كامحز بن مسعود سأله عن الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقت فإن الله على لا يغفر أيش به ويغفر مدون ذلك لمن يشاء الشرك ظلم عظيم كما قال الله جل في علاه في وصية الحكيم لابنه يا ابنها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغن الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي, فيه معي غيري تركته وشركاه لذلك يقول الله تعالى أملهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال الله تعالى فعلية ترى الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلما ذو رجل. هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون قال أفحسب الذين كفروا ويتخذوا عبادي من دون اولياء إن اعتدنا جهنم الكافرين ونزلاء يتحجون في النار اهل التوحيد الذين غلبت سيئاتهم على حسنتهم فيقول أهل الشرك يعني ما الفرق بيننا وينكم محطم وأنتم أيضا في النار وهم أشركوهم في النار فيغار الله الذي على التوحيد فيقبض قبضه فيخرج من النار كل من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط قال افحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون اولياء ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين لهم الخسران التام قال قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال وهذه فيها دلاله على, على, على, على التوغل في الخساره وهم كانوا كذلك كما قال علماؤنا الأخسرين أعمالا هم الذين كفروا بالله جل في علاه وخسروا كل ما فعلوا قد يكون لهم بعض, بعض الصالحات من جود من كرم من صدقة من إحسان وإذا أتوا يوم القيامة كانوا أخسر الناس لا تحسب له حسن واحدة وقد بين النبي ذلك أنه أهد عبد الرحمن أنه, أنه انه يخلف عليهم بذلك أو يكافئهم بذلك حسنات اه اه رزق. آه. ليه؟ ليه؟ ل… مش <تصفيق> <تصفيق> الشيخ. اللي عبره رشيد، فند، فين هو؟ بيني بعد مين فين؟, فين؟ بلعت بلعت بلعت بلعت ده؟ ده؟ ده؟ راح فين يا حبيبي؟ أنا شوه شوه شوه شوه. هو قفل علي؟ مش انا لما كنت مع حد الشيخ ما انا بكلمناش ما هو انا ما اعرفش انا قلت للاستاذي انا كلمت ابو عبادي ابو عبادي فهو قال لك انا كنت اضرب اخو التليفون النهارده الشغل كان ساعه يا عم رنا حنيه طيب هطلع يجون على بابا انا ربنا يرضى عنك يا رب تعال بالله دير يا شباب مناش كل سؤال اذا كنت ما فيش اكلمك انا ماشي حلوان السلام عليكم اين لا لا أنت يطلع من كالفور نعم كما قلت المؤمن يعطيه رزقا ويثبت له الاجر الكافر يعطيه رزقا ويأتي من قيامة لا حسنه له وقضمنا لما عملوا من عمل فرعلناه هباء من قل هل ننبيكم الاخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين بطل أعمى بطل عمله في الحياة الدنيا الذين ظلّ سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعة أي عمل هؤلاء الذين أراد, له أراد الله لهم الهلاك لأن هؤلاء ما وصفهم الله في علاه زين لهم سوء عمله وقد بيان الله تعالى أن من أسوأ الناس من كان أسوأ الناس عملا ورأه حسنا زينه الله له فرأه حسنا فرأه حسنا فهذا الذي أراد الله أن يستدرجه هلاكا قال الله تعالى الفعلاء سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الذين ظل سعيون في الحد الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعة بعضهم أدخله في ذلك على أن هذا الحديث على أن الحديث في الآيات والسياق على الكفار أهل الكفر وأن هذه الآية على أهل الكفر أولئك الذين ظل سعيون في الحد دنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعة وبعضهم قالوا أن حديث جبل تهامة ينزل, ينزل في هذا الباب يعني لهم حسنات يأتون يوم القيامة عملوا, عم عملوا حسنات كالجبال فيأتون يوم القيامة كجبال تهامة فيأتون يوم القيامة قد يعني تهاوت حسناته هذه أيضا في المنافقين وهو كانوا اذا خلاوا بمحارم الله انتهكوها هذا في المنافقين هذا في المنافقين وبعض العلماء قال الحديث من اصله ضعيف لان الحديث مخالف للمحكم والمحكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال لابي هو امي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معاف الا المجاهرين فالمجاهر مؤاخذ فكيف يقال بأنه إذا استتر يعاقب بالنار فلذلك قرع ما هو ضعيف وقلنا أنه وإن حسنه بعض العلماء فهو محمولا على النفاق هذا على المنافقين ولأنه قال الله تعالى يحسبون أنهم يحسنون الصنعة وهذا كان حال المنافقين يحسبون أنهم, أنهم يدلسون على المسلمين عندما يقول احدهم ألا نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين فاذا كانت الغلبة أهل الإيمان جاءوا اليهم وأووا اليهم واذا كانت الغلبة أهل الكفران آووا اليهم كما وصفهم الله العالم وذبذبين من ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويرون ان هذا من الزكاء ومن الفتنه نعم الذين دل الله سعيون في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعه، وقولنا هذا نوع استدراج من الله جل في علاه ككثير من من ممن يفعل ذلك، كالذي يفتي بالكذب الصريح ويقول بأن هذا الكذب لمصلحة الدعوة، نعم، أو الذي يصد عن سبيل الله، وهو بصد عن سبيل الله يقول إقامة الدعوة، هذا هذا من التزيين، هذا من التزيين. وهل الصد عن سبيل الله هو دعوة إلى الله جاء في علاه هذه محاربة لله و والكذب هل الكذب يعمل دعوة أو يعمل رفعة في الدعوة الكذب من صفات المنافقين ليس من صفات المخلصين نعم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا قال اولئك اشوف اولئك هذه إشارة للبعيد وهذا البعد في النار هذا للتوغل في النار اولئك الذين كفروا بربي بايات ربهم يبقى اذن السياق واضح جدا في قول لا هل قل هل ننبيكم الاخسرين أعمال الذين ضل سعيون في الحياه الدنيا هم يحسبون انهم يحسون صنعه اولئك الذين كفروا اذن الكلام كله على على الكفار سواء المنافقين او الكفار الاصليين وحديث جبل توامه ينزل تحت هذا <تصفيق> قال اولئك امهانا في عمق العذاب اولئك الذين كفروا بايات الله بايات ربهم ولقائه هنا قال كفروا بايات ربهم أولا لأمره الأمر الأول أن الآيات والأوزم الربوبية أن الله تعالى يجلي يجلي علامات وآيات الكون الدال على وجوده سبحانه جل جل في علا وعلى عظيم ربوبيته وعلى قدرته وعلى قوته سبحانه صبر النظر في الرجل مهدي وتباشر مشتاش إغلال هنا هنا فهو وزد دي بالمصطبه هو الكفر قالوا كفروا بآيات ربهم والأمر الثاني أن فيها إذا كفر ففيها الثواب والعقاب عندنا ده مصر برضه. هو الاول اكثر قربا هنا برضو عليك أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه وهذا كفر الذي اوجب الخلود في النار لأنهم كفروا بلقاء الله جل وعلا ولم يؤمنوا بالبعث والنشور هذه صفة واضحة قال اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائي صحيح. فحبطت اعمالهم صحيح. اي بطلت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا سلام الله فعن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه خليك معايا يا واحد. عليكم. عن أبي رضي الله عنه ورضي الله قال ليأتي الرجل ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله شو المشاريع جناح بعوضة طيب أنا دم المشاريع عوضة على أن فينا كمش شايفة طيب يا شيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي يوم القيامة الرجل السمين العظيم أو غير شيخ دارش. دارش انا في القاهرة دارش. لا ما بيش حد دلوقتي. دلوقتي. عليكم سلام خاطر. بسا ما تجيب الناس بس اقول له انا خلي الناس افتحوا له قادر. لا لا حاضر. ماشي دارش. قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ورقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا عند الله جناح بعوضة الرجل المتكبر يحشره الله جل في علاه يوم القيامه كالزر وذلك قال ام سعيد الخدري ياتي اناس يوم القيامه باعمال بأعمال باعمال هي عندهم في العظم كجبال تهامه فاذا وزنوها لم تزن شيئا وهذه ايضا شوف كلام مسعود كلام ابي سعيد الخدري ظاهر جدا في ان الوصف هذا منطبق على على المنافقين لأن العمل الذي لا يزن شيئا تلا الفعلاء هو العمل الذي الذي راى فيه صاحبه فيقول الله إذا خذ الاجل ممن كنت ترائي قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى, راى الله به ومن سمع سمع الله به سبحانه جل وعلا ما استسر عبد سريره الا واخرجها الله جل وعلا قال فلنقيم لهم يوم القيامه وزنا الناس يمن كان غادرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد لواء لكل غادر يقال غدرة فلان, فلان يعقد لواء يوم القيامة لكل غادر يقال غدرة فلان يقال غدرة فلان نعوذ بلا من الخيانة والكذب يطبع المؤمن على كل خلتين سوى الخيانة والكذب الكذب من أسوأ صفات المؤمنين قال اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك يعني الذي ذكر من الحبوط حبوط العمل ثم يعقبه العقاب الوخيم والعذاب الأريم شو شو لا لا على قال جزاء ذلك حبوط ف... العمل وخص الأقدار وأن يحشروا ذلك الذي ذكر أمس الذي ذكر قبل ذلك آسف في الايات ذلك الذي ذكر من حبوط العمل وخصة الأقدار جزاؤهم بعد ذلك من التقريع والتوبيخ والإذلال والمهانة والتحقير جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا. شو جهنم بما كفروا. جهنم بخطورة عند عند العميل. العوميد هناك. جزأهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا. إذا جهنم لهم لأنهم كفروا بالله لا فعلا. ومن ضمن كفرهم أنهم استهزؤوا بالرسل آياتي ورسولي هزوا. والاستهزاء بالدين كفر كفر مستقل السلام عليكم استاذ تفضل تفضل تفضل شي ماشي ولا بركت بركت الله يبارك فيك احسن الله لك خلاص ان شاء الله يعني تريد ال البرنامج برضو ننثبته كسبا بعضنا إن شاء الله. يعني أجيب إيش؟ نجيب تأشيرات. آه أجيب إيش اللي هي هالأصول كلها؟ هات الأصول والمثل ده تفرم منها كم حلقة تصوير برنامج. يعني. خلاص. خلاص ماجي؟ ده يجيب العلمي. موفق. إن شاء, إن شاء الله موفق مسلك شوي. سماري. ذلك أن زاؤهم بما كفروا واتخذوا آياته ورسوله زوا فيها دلاله واضحة جدا على أن الاستهزاء، الاستهزاء بالكتاب أو الاستهزاء بالشريعة أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر مستقيم وهذا امر لا خلاف فيه بين العلماء وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء قال الله تعالى أب الله وَآيَاتِهِ ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِيمَانِكُمْ قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِيمَانِكُمْ قال بما كفروا بسبب بقى هنا بقى سببية أي كفروا بتوحيد الله هذا لا في وأشقوا به ما لم ينزل به سلطانا حتى في, تلبية في تلبيتهم كان النبي يسمعهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقول قفوا قفوا قط قط يقول ثم يقبلون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا سخروا منهم ف تمام النبيين اتى الى قومه الا واستذاؤوا به وسخروا منه وقد سخروا من نوح عليه السلام كلما مر عليه قوم يعني هو, هو يصنع السفينه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون وقد سخروا من محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو جهل وعتبة والستة الذين دعوا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء يعقبه العقاب الوخيم وكما قلنا الاستهزاء بالدين كفر مستقل وانت ترى كثيرا ممن يستهين بهذا الباب فيسخر من الشريعه او يسخر من الدين بملء فيه ضاحكا ولا يدري ا ارضى أم ام قال قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا عن ابي هريره رضي الله عنه ارضاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس فانه أوسط الجنه واعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه اللهم ارزقنا يا رب اللهم ارزقنا رب اللهم انا الفردوس الأعلى قال كعب ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس فيها الأمرون بالمعروف أنه هنا المبكر وقال قتاده الفردوس ربوة الجنة واوسطها وأغصاها وأرفعها وقال مجاهد والبستاند الرومية قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اي منزلا تهيئ نزل هؤلاء هم ارقى الناس وترى ان الله تعالى لما كتب لهم الجنان قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولا فيها ان بددها تتباين الاشياء وهذا اثبات ان القران مثاني وما معنى القران مثاني اذا ذكر اهل الكفر والكفر وذم الكفر ثم اهل الكفر وعقوبه الكفر وذكر الايمان واصنع اهل الايمان وبين ثواب اهل الايمان طريبا وطريبا قال إن الذين قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا هنا عندما قال أنا أريد أسألكم أولا في خوري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزلا كيف كانت؟ كانت المسألة ما زال مازالت الدنيا موجودة يعني ستكون فكيف التوجيه؟ قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه أيضا فيها الدلالة على ما فصلنا القول قبل ذلك بأنه لا يمكن إيمان بلا عمل لا يمكن إيمان بلا, بلا عمل الإيمان لا يكون إلا إلا بالعمل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس من الله كيف نوجه كانت تاكيد واقين وبشرى ممتاز هي كانت حقا بتكون منزوعة الزمن في الآيات في بعض أو نقول التوديه كانت ما ستكون أو يقال هذا التوديه صحيح يعني كانت في علم الله لهؤلاء الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات فأعدها الله لهم كما قال الله تعالى أعدت لعبادي الصالحين ملاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم ممتاز جاد ممتاز يا دكتورة بورق تمال والعمل يصل ممتاز ممتاز هذه بشاره كبيرة لمن آمن وعمل صالحا قال ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قال خالدين فيها قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يطلبون عنها حول أي تحولا إلى غيرها قال ابن عباس لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إلى إلى دار إذا الى إلى دار أخرى والحق لابد أن تعلم أن كل إنسان إذا استمر على حال لا يرتضي به كل إنسان إذا استمر على حال لا يرتضي به يحاول قد إمكان التغيير والتبديل يحاول التغيير والتبديل إذا دخل الجنة، فإنه لا يبغي انا حولاً بحال من الأحوال. خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً. وأيضاً لأن في الجنة سرعون ربهم جل في وهذا أنا من نعيه. هذا انا من نعيه. جوار العالمين ثم رؤى تلاجدهم في وكل على قدر إيمانه. فمنهم من يرى الله جل في بكرة وعشيها، ومنهم من يرى في الجمعة، ومنهم من يرى في العياد، وكل على قدر ما ما كان على ايماني لذلك ابن عباس قال ما من احد الا وسندم يوم القيامه ما من احد سياتي يوم القيامه الا ويعلوه الندم حتى اهل الجنان ومعالي الجنان بما فوته من الكمالات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اللهم اسالك الجنه ما قرب اليها من قول وعمل قل يا محمد قل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قال ابن عباس قالت اليهود يا محمد تزعم أن قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ومن يؤت الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا الله أكبر الله مرزخنا رب العالمين ثم تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا يعني أنрон الآن قلت أننا أوتينا حكمة وفي كتابك لو يتأل الحكمة فقط أُتيها خيرا كثيرا ثم تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا كما قال الله جعل أسألونك عن الروح قلوا روح من أمر ربي هو ما من العلم إلا قليلا فأنزل الله جد来 في أعلى هذه الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفت البحر قبل أن تنفت إذن أتيت من العلم قليلة بالنسبة لعلم الله لكي علىه كما قال الخضر موسى عليه السلام عندما رأى العصفور ينقل في البحر قال لموسى عليه السلام أنت, أنت على علم علمك الله ما علمني وأنا على علم علمني الله دل فعلاء ما علمكه وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله دل فعلاء كما ينقص هذا العصفور من البحر والمعنى انه لا ينقص من البحر شيئا ما قالوا يتبجحون بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أتينا التوراة وفيها علم كل شيء فأنزل الله على قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي سمي المداد مدادا لإمداد الكتاب وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء قال مجاهد لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب الله أكبر لنفد البحر أي ماء لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي قال حمزه وكسائي قبل ان ينفدوا لتقدم الفعل اما الجماهير فقروها بالتاء على ما هي عليه قبل ان تنفد كلمات ربي اي علمه وحكمه وحكمه سبحانه جل في علاه وافعاله فأفعاله الله لا تنتهي قال ولو جئنا بمثله بمثل البحر يعني ولو جئنا بمثله مدد معناه ولو كان الخلاق يكتبون البحر يمدهم لنفد البحر ولم تنفد كلمات ربي سبحانه وتجل فعلا ولو جئنا بمثله مدادا أو مددا بمثل ماء البحر في كسرة مدادي فانظر هذا علم الله لا أفعال الله لا تنتهي وعلم الله تعالى قد أحاط الله بكل شيء علمه سبحانه وتجل فعلا إن من علم الله أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون والغيب كله لله كما قال الله جل في علاه قل لا يعلم ما في السماوات الأرض الغيبة إلا الله وقال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلنا هن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي في لعمل عملا صريحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدهم هنا الحق بأن الايه فيها لفت عظيمة جدا في قول إله kindergarten قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لفت البلاغية هنا العظيمة في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي أخي ما لفت العظيمة في هذا الثامن بشر ممتاز ممتاز أمارك ممتاز بشريتي على سنوان مبلغ عن ربي والأعلم الغيب ممتاز يا سهين ممتاز ممتاز الله أيضا توحيد وعراقات الرسول البشر نعم نعم من دلت المساء عندي ربي دوم في ذكر وشاهد عليه برسالة قوة التوحيد ممتاز ممتاز على أساس أنه الدال على التوحيد ممتاز ممتاز. طيب والحق ان نقول بأنه يعني جمع له بين الأمرين أنه بشر حتى حتى يعلمه أنه ليس برب يعبد وأيضا أنه أرفع من البشر درجه يوحى إليه بالضبط عندما قال إنما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله جمع بين العبدية والرسالة لما؟ لأن العبدية تمنعه من ان يكون ربا او اله ولا يعبد من دون الاه لا في علاه والرساله من اجل التوقير والاحترام والتبجيل نعم لذلك قال قل يا محمد انما انا بشر مثلكم كما قال انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا فاذا نسيت فذكروني وهذا قطع لباب التطرف والغلو هذا قطع لباب التطرف والغلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله لذلك قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمتي وكلماته القاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق انما أنا بشر مثلكم يوحى الي قال عباس علم الله رسوله التواضع <تصفيق> لأن يزهو على خلقي فأمره الله تعالى أن يخر فيقول أنا ادمي مثلكم إلا أني خصصت بالوحي وأكرامني الله به يوحى أنما إلي أنما إلهكم إله واحد وهذه قضية الكون الكبرى توحيد الله للفعلاء قال, قال الله للفعلاء الله الصمت لم ولم يولد ولم له أحد. وقال الله تعالى يولد الله يكن له الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله فعبد الله وحده فعبد الله مخلص الله الدين. من كان يرجو لقاء قاربي يخاف المصير إليه سبحانه وجلّه تعالى ويؤمل الكرامة فوق الكرامة ورؤية الرحمن سبحانه وجلّه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بأبادت ربي أحدا. العمل الصالح هو هو من, من من كان فيه صاحبه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح ما كان فيه صاحبه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاح العمل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني لا يرائي ولا يكون منافقا والمراءات سلم النفاق من راء الله به ومن سمع سمع الله به من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به نعوذ بالله من النفاق وشرك الإرادات والنيات نعوذ بالله من ذلك فقال الله تعالى أن اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول ما الشرك الأصغر قال الرياء قال الرياء في رواية قال يقوم, يقوم يعمل العمل فيرى الناس مكانه فيحسن العمل من أجل رؤيه الناس نعوذ بالله من الخزنان لذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي أحدا الله ما اجعل عملنا كلها صالحة واجعلها الواجهة كفالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا كما قلنا وتوحيد الله هي قضية الكون الكبرى وبهذا قد ختم الله لنا بفضل منه ونعمة ورحمة وكرم اللهم لا حول ولا قوات إلا بك سورة الكهف كلية تم فضل بهذا الفؤاد المصبطة نعم قال الله تعالى قالوا نبيكم بالأخسرين اعمالا الأخسر عملا عملا هو من له سوء عمله هو من له سوء عمله إذا أراد الله بعبد هلاكا زينا له عملا كبوحبطون للعمل احاط الله بكل شيء احاط الله بكل شيء علمه حرمه الغلو قبول العمل الإخلاص والمتابعة شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة وبهذا بفضل من ربنا نعمة يكون قد ختمنا أو ختم الله لنا سورة الكهف اللهم لك الحمد. يا سند تفضلوا أتم علينا النعمة يا رب العالمي سيد مارك نسيت الفتاحة في ركعة من الركعات فريدة ما أفعل تعيد الركعة على الراجح السيح سيد تعيد الركعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. حق التقوى لله عز وجل، السلام عليكم يا أهل زملاء إياه، السلام عليكم يا إياه، اللهم أمين رباعي، ولتجمّل واجبات ويرد في ذلك المستحبات ولتساءم محرمات ويرد في على ذلك أيضا المكروهات وبعض المباحات، ونسال الله أن يرزقنا ذلك، اللهم أمين رباعي. ما علينا نعامك يا رب العين كيف نميز حالنا أن نحن من الذين أغضرنا سعونا أنه صنع عبادة يعني انظر أين أقامك الحق انظر أين أقامك إن رأيت أن تعرف مقامك انظر أين أقامك إن رأيت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك مسألة دائرة على توفيق الله جل في علاه إن وجدت نفسك طائعا قائما سديدا عابدا لله جل في علاه فأنت بهذا تكون على خير وفي خير وإن وجدت أخرى فهذه مسألة أخرى نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على كل خير وبر اذا حتى لو الامام لا يمهلك انت تقرا امالك تقرا لازم تقرا اذا هذا المؤذن ونحن في الخلاء اعتقد فنرد الاذان في خلوبنا نعم ثم بعدما تخرج تقضي بعدما تخرج تقضي عشان كل فوضى بيجري. سنعدي السنان بس خضر كيلو ايوه بضب. سنعدي بس مش